فَارْجِعْ كَذَا وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِبَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لَأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعَهُمْ الْآخِرِينَ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 ألم نجعل الأرض كفاتها أحياء أو أبنواتها وجعلنا فيها رواصي أشام خاتي وأسقيناكم وأسقيناكم ثرثا ويله يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يؤني من اللهب إنها ترمي بشرل كالقصر كأنه جمالة صفر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 ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعون لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون